ذَنَسِيمُهُ عَلَمَ خُطُون إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن نغدو على حرضكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما راوها قالوا اننا ظالمون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحانا ربنا ان ما كنا ظالمين فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ أَفَلَنَجْعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ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 أَم لَهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِم إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سِقِّهِمْ وَيَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ